وَإِذَا دَعَوْنَا إِلَّا شَيْطَانًا نَّرِيدُ لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا مِنْ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا نَّسْفِرُ ضَآ وَلَا أُضِلُّ فهم فلا يبتكون آذانا الأعاب ولا أمرنهم فلا يغيرون الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَاناً بِنَا